وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب وحلقة جديدة ودموع العارفين ونحن في هذه الحلقة سنعرض على بلاء عظيم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فأصاب هذا البلاء صديقه الأكبر أبا بكر رضي الله عنه وأصاب زوجه الحصان الرزان المبرأة العفيفة أم عبد الله عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وكان بلاء عاما أصاب المسلمين قاطبة بسبب كلمة ألقاها أحد المنافقين أراد بها أن يسقط ذلك الرمز الأعظم أراد أن يسقط بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان بلاء عظيما أذع صاحبة الشأن أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق تقص علينا ذلك الخبر وقد روى ذلك البخاري من حديث ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس وعلقمة بن وقاصن الليثي كلهم يحدث عن عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها وكانت غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل كان الخدم والرقيق كانوا يحملون هودجها رضي الله عنها وهي فيه ويضعونه على الجمل ويسير بها وينزلون الهودج كذلك قالت فكنت أحمل في هودجي وأنزل ولا يراها أحد وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ورجع يعني دنونا من المدينة قافلين حتى إذا كان الأمر كذلك وقربنا دخول المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش بينما هم على مقربة من المدينة وقد وضعوا رواحلهم استقر بهم المقام مستريحين وأرادوا أن ينهضوا ليدخلوا المدينة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل قال هيا قوم لما بدأت هذه المراسم مراسم الانتقال والمش تقول مشيت حتى جاوزت الجيش طلعت من الجيش أقضي حاجتي فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي رجعت إلى الهودج فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع الضفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء لما بلغت إلى مقامها الذي تحمل فيه في الهودج يهضى على الجمل ويسير بها نظرت فإذا عقدها قد سقط منها وكانت صغيرة السن رضي الله تعالى عنها يومئذ وعقد الجزع الضفار هذا لعله لا يساوي 12 درهما يعني رخيص الثمن ليس ذا قيمة حتى تقف من أجله وتنصرف عن الجيش بعيدا ولكن لصغر سنها وتعلقها بمثل هذا وقفت قالت فسقط عقدي فذهبت ألتمس أدور عليه فحبسان ابتغاء اتأخرت في البحث عن العق قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه يوم جماعة عايزين يمشوا شالوا الهودج حطوا على البعير ولم لم يأخذوا بالهم أني لست في الهودج تقول وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم كانت شاعتها النساء سمينات كنا كلنا العلقة من الطعام كان طعامهم قليلا جدا ولهذا كانت أجسامهم نحيطة فلم يكن يظهر عليهن السمن فهم شالوا المحمل وهي مش فيه وظنوا أنها فيه قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن كنت لسه صغيرة فبعثوا الجمل فساروا مشوا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش بعدما الجيش مشي خلاص ورجعتما لقيتش حد ببص لقيت العقد تحت الجمل فلبست عقدي وجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قلت ابحث عن الجيش لقيت كله مشي قالت فيممت منزلي الذي كنت به قلت أنا أعد في المكان الذي تركوني فيه شوف كان جمال يوائب فين واستنى مكانه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي قالت أكيد النبي صلى الله عليه وسلم لما يمشي شوية كده يسأل علي يركب هودجي ما لايقينيش يقلت راحت فين يرجع يبني تاني فقلت أنا أحسن حاجة أنتظر في مكان إن الصحراء واسعة لو مشت قد تمشي في طريق غير طريقهم فيحدث لها شر فوقفت في هذا المكان الآمن الذي كانوا فيه تقول فبين أنا جالسة في منزلي أنتظر حد يرجع ياخذني غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش كانت نفسها عادته إذا خرج في مسير أو جيش كان يمشي وأصحابه خلي واحد يجي وراءه لو, حاجة لو حد وقع منه متاع لو حد ضل منه بعير لو حد تاه اللي جاي ورده يعني اجيب كل الجماعة اللي, هم اللي, اللي سقطوا في الطريق أو وقع لهم متاع فكان في هذا المر اللي ماشي وراء الجيش بمرحلة أو مرحلتين ماشي بعديل محطة أو اثنين يعني صفوان بن المعطل السلمي تقول فبينما أنا فغلبتني عيني تقول فوكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي ماشي بعدين أربع خمس ساعات وصل الصبح كان عند رأسي لأني أعدى يعني فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب كان صفوان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى عائشة قبل أن ينزل الحجاب فلما رآها عرفها من هيئتها قال يعني تشبه عائشة تقول فاستيقظت باسترجاع لما رأاني وجالسة منتظر الحد يرجع يخدني لما رأاني وظن أني عائشة استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت على استرجاعه ما إيقظني إلا صوته حين عرفني قالت وخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه تقول من ساعة ما ظن أني عائشة وأنا خمرت وجهي زدته تغطية يعني وكان مغطا كانت متحجبة رضي الله عنها تقول تقول والله ما كلمني ولا كلمة ما ليش انت على تعملي هنا ايه واللي جابك هنا محصل ازاي ولا كلمها قط حفظا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذه عادتهم العفيفة تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع قالت وهوى حتى أناخ راحلة راح من, من الجمل وواطئ على يدها وعطاها ظهره وداس على رجل الجمل حتى تستطيع أن تركب ولم ينظر إليها قالت فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي حتى أتين الجيش مغرين في نهر الظهيرة أخذ يسوق لها الراحلة وهو مشه أدامه يركب على الناقة لا ينظر إليها ولا يكلمها ولا كلمة حتى وصلنا الجيش في عز الظهر قالت فهلك في من هلك فلما رأى ذلك المنافقون قالوا كلمة السوء واتهموها في عرضها رضي الله عنها ورحمها وكان الذي تولى كبر هذا الافك عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين لعنه الله هو الذي أشاع هذا القالة السيئة هو الذي اخترعها أصلا وسمي هذا حديث الاف لأن هذا إفك محض كذب وزور والذي تولى كبره وأشاعه عبد الله بن أبي بن سلول. قد وقعت هنا نكة لطيفة وقعت لمحمد بن شهاب بن الزهري في مجلس سليمان بن عبد الملك روى ذلك يعقوب بن شيبة عن الحسن الحلواني عن الشافعي عن عمه قال كان سليمان بن يسار في مجلس هشام بن عبد الملك فقال هشام بن عبد الملك وكان معهم في المجلس غير واحد من الحفاظ فقال هشام بن عبد, ابن عبد الملك لسليمان بن يسار قال من الذي تولى كبره يوم الإفك فقال سليمان بن يسار عبد الله بن أبي ابن سلول فقال له هشام بن عبد الملك كذبت إنما هو علي بن أبي طالب فقال سليمان أمير المؤمنين أعلم أنا قلت اللي عرفه مدرش خلفك إن طبعا عارف إن خالفه قطعت رقبته قال له والله أنا قلت اللي عرفه قال اللي بلغني أنت تقول واحد ثاني أنت حر ليش دعوه فانتقل بالسؤال إلى آخر في الحلقة وسأله نفس السؤال قال يا فلان من الذي تولى كبره يومئذ الإفك يعني فقال ابن, ابن عبد الله بن أبيب سلول فقال له هشام خليفة قال كذب إنما هو علي بن أبي طالب فقال الرجل العالم ما قلت إلا ما أعرف وأمير المؤمنين أعلم بما يقول أنت حر قل لي أنت عايز يا مولانا ثم انتقل إلى محمد بن شهاب بن الزهد فقال ابن شهاب من الذي تولى كبره يوم الإف فقال ابن شهاب عبد الله بن أبي بن سلون فقال له هشام كذبت إنما هو علي بن أبي طالب فثار الزهري وقال أنا أكذب لا أبا لك والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عباس وعلقمة بن وقاصن الليثي كلهم عن عائشة قالت كما حكيت منذ قليل وكان الذي تولى كبر الإفت عبد الله بن أبي بن سلول، فأخذ هشام بن عبد الملك الخليفة يهدئه ويقول لهم أزعجناك يا, يا ابن شهاب ما قصدنا إن نغضبك واخذ يهدئه ويوسكته ويرضي رضي الله عنه ورحمه تقول عائشة رضي الله عنها فهلك في من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول وكان كما كما تقول عروة كما يقول عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمع ويستوشيه كيف كان يتولى كبر الإفك عبد الله بن أباي بن سلول عائشة كذا عائشة كذا ما كان شيماء دير الناس عايش كذا عايش كذا كان شبيه منع كان أاعد وكان لما يجلو أي حد يقول دا بيقول كذا كان يسكت ويقول ممكن يعني كان يستمع فمجرد الاستماع للباطل ذم لا ينبغي أن يقول الباطل ولا الإف ولا يسمعه ولا يقره ولا يرضى به يقال في مدلسه فعبد الله بن وبيب مثلما بلغ هذه المرتبة في السوق كما يقول عروة أخبرته أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقر يسكت يقول ممكن ويستمعه ويستوشيه يعني يقول وما إيه جديد في الموضوع بيقلب الأخبار يعني وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفكي إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش في أناس الآخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلول فكان الذي أشاع هذا الحديث وزاده وقال فيه ما قال وكما قلنا كان يستوشيه ويقره ابن سلول طيب جماعة لذكرهم عروة حسان بن ثابت و وحمنة بنت جحش ومصطح بن كلهم صحابة وكلهم حسن إسلامهم هؤلاء أخطأوا والصحابة مش معصومين الصحابة بشر يخطئون ويصيبون وأخطأوا وتابوا ورجعوا وكانت عائشة رضي الله عنها مع أن حسان بن ثابت كان من وقع في هذا الكلام ونقله دون أن يدري ووقع في هذا الغلط عفى الله عنه كانت تكره أن يسبح حسان عندها وتقول إنه كان يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء حسن بن ثابت كان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهجو قريشا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب حبا كثيرا وقال في بعض القصائد لابن سفيان بن حارث بن عم النبي لما كان يشتمه قبل أن يسلم قال أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاه ولهذا كانت عيش ترضى أن يسبه أحد حتى بعد ما قال ما قال تقول هذه غلطة منه وزل يعني وعف الله عنه ورجل كان يقول إن عرضي وعرض أبي لعرض محمد منكم وقاء كيف يقول هذا فيه لا شك أنها زل وقال عفى الله عنه وبعدها حسان قال خولته المشهورة في السيدة عائشة حصان وزان ما تزن بربة وتصبح غرثة من لحوم الغوافلي وقد يمدحها مدحا يليق بقدرها وهو الحق عينه ومصطح تبع في التبع من قال دون أن يدري وتاب ورجع وحمنه بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا وكانت كانها تجامل أختها أم المؤمنين زينب وزينب كانت امرأة عاقلة رضي الله عنها حمت سمعها وأذنها وبصرها لن تتكلم فعائشها بشيء وقد سئلت قالت ما أعلم إلا خيرة لكن حمنا زلت في هذا الأمر غفر الله لها ورحمها وكان ما كان هذا الحديث حديث الإف كان بلاء عظيما جدا كما سيأتي تفصيله لكن قد ضاق الوقت فنرجو بقية هذا الحديث الطويل المهم الذي يبين قي... الذي يبين عظم ذلك البلاء على قد على... على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب أصحابه وعلى قلب من عايش رضي الله عنها وكيف تفاعل معه المسلمون وكيف أثر فيهم أثرا شديدا جدا هذا حديث يطول قد ضاق الوقت عنه فنتمه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته